يومئذ يتذكر الإنسان وأننا له, له الذكرى كلا. إذا دكّت الأرض دكّ كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ وجا أربك والملك صفّ صفّ يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وجيء أيوم إذن بجهنم يوم إذن يوم إذ تذكر الإنسان, الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قد لحياتي. تني قد قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضيا، ارجئي إلى ربك راضيا، ربك راضية ربك راضية رضية فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي